إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد وعن قسوة جميلة تفسير في القرآن كريم كهاء درس بينا ناو من سورة فصيلة قال الله تبارك وتعالى ويوم يخشر أعداء الله إلى اذكرنا بغسوبنا وشير يوم مالين يخشر الله ساشرنا اعداء الله إلهي عدوية الكيسة إلى النار نارتنا الله ساشرنا وفهم اعداد إلهي يوزعون اللي سكررنا حتى إذا ما جاؤوها نارتمر كأي مادان شهيدا وحاكم قاطقا عليهم كركو دسمعهم مقل وَأَبْصَارُهُمْ عَلَى الْيَالِ كَوْذِ وَجُلُودُهُمْ مَقَارِدُودِ بِمَا دَمْدَغِ يَلْكُمُ الرَّقَاطِ فُرَيًا كَانُوا أَعْدَادَ أَيَهَايَن يَأْمَلُونَ إِنَّ الصَّمَايَا وَقَالُوا أَهْلُ النَّارِ كَوْحَيْلَيْهِ لِجُلُودِهِمْ مَقَارِدُودِ وَحَيْرِهِ لِمَا الله ايها نغا هدل الذي الله ايها نغا هدل سيي ان ذاك كل شيء شكص وهو الله ما خلقكم وان ابور اول مره مرك ابوه ريده وان الى حيث سان ترجعون لليس كنتم مع ضمان ها النار تستثيرون حين اسق قريب ان يشهد عليكم أَمْ أَنَّ يَشَدُّ عَلَيْكُمْ دُوشِ الْمَاءُ إِنَّهُ مَرَقَطٌ فُرَآنَ سَمْعُكُمْ مَغْلَكِنَ وَلَا أَبْصَارُكُمْ عَلَيَكِنَ وَلَا جُلُودُكُمْ مَقَرَّبِينَ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ وَحَاوَمَ يَبَيْنَ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ الْإِنْسُ نَبَأَكَثِيرًا إِنْ طَبَنَ إِنْ طَبَنُوا مِمَّا كُنْتُمْ الذي وعمله ظننتم أبمالايدان بالربكم ربكين أرداكم مرها سوائن هلاقي فأصبحتم واحد من نغطين من الخاسرين كوى قصاري فإن يصبروا أهل النار كوى صبران فالنار النار تمثوى مكان النجاشة مكان النجاشة صلى الله لأهل النار أصغناطي وإن حده إليه عذر دارت... دارتان دالبانا فما هم أيبو ماهن من المعتبين كوه عذر دار قال لك أقبالا إلهي وقونا دهرنا سبحانه وتعالى مشركين طمد حقادك اياك كونها إياكوها منزلكا ان تبديدين وحقوقاتان دلها إياوحا قدام بياه وعا إلهي نوشيه سبحانه وتعالى قفك عاقلك وقفك الله ربك في الصراع والضرع والظاهر والباطل هدوه بذك أتموك رؤية هدوه ككرسونية هيا حالك والبقفك الله كبك قفك سوء الله لكن عقل الله هو حاقة قفك بوما نايا بدءاً وحنا كي قول كريم وحنا بنو آدم لكن عاصنة يا رب العالمين والدالعنة حيالي مالك ستبت رب وقال دالعنة مالك رب من مجد بكنا وحي حياتك بكتين انبضن مالك رب عاصنة يا ميني قرصدان انبضن ساسي حياتك بكتين مالكاتب وقال الصعودة دقيقه والب رب ديوكو ابال مرينة ينواق الدالعنة عقل هدوكو لمنك هو اينات مرو والبئس الالده حطبت ام قطيطات كقرصون طيب وايما يذكر نبي الصبر وشيب ومضى ذا الشيب وايما ما يذكر الله سشرين اعداء الله عليالك قالوا بالله سشرين اهل نارك يا الله سشرين الى النار نار تحدي الله سشرين قفهم يد يوسف قال ليس اي يحبسوا أولهم على آخرهم أول كودة آخرك اللي بسوحريني والله اسم قوصة حتى إذا ما جاءوها نارتمرك أي مادان شهيدة وعاء كمار قاتل كعا عليهم كور كودة صامحهم مغل كودة وعبصارهم عربيال كودية كمار قاتل كعا مغل كودة وعاء وح الله وحيكوها تلي وهو شيئا اندهو دية وحي اللي بفيريه ay ansharibu ogolay degi hina waxa la wixii lagu dhageysteen sharciigu ogolay way jiruudu maqaaradoodi ku marqati ka korki ya maqati fura waxa la wixii lagu sameeyeen allaa bima dambigi ku marqati ka cayaan bima dambigi alle ka ka cayaan kaamu a'daad ay yahayen yahmuluna li juludih maqarradudi wa qaru al-nart wa'i kulli alladhi La lima shayidat ismi ya elabo mahayta shayidtum alayna at mawabu maqati hat mawabu maqati furtin i think kanin difa'in on natin at tab da nan habni qaru hibni allah allah al الذي الله انطقه كرسيه كل شيء شيء كثر عربك وحكستو هذا الله هذا الكرسيي الله حسنك هجلسيه وهو الله ما خلقكم واين ابو الاول اول مره ما كره الله مخضون سميكر واحد تفهم داين ادم كو وا جراهن وا جراين كديك وي ليه حديث سنه ترجعون وما كنتم حبنه وركو بيسي صحبه مرقاتيالكي بيه, بيه كركي اسي صحبه العلم تقضلك لوحي لما يقلق سوكوئي بيوابكي حبنه لكن رب العالمين يضيني وما كنتم إلهي وإنه سبحانه وتعالى أي كلام كان اسكله القحية إيا ما يحبنه هذا كيكو هدل الدوران عن رب النوسي شيريه وَمَا كُنْتُمْ تحبلونُ وَحَيْرَهُنَّ وَمَا كُنْتُمْ تَلْنارُ وَمَعَظْمَانَهَا تَظُنُّونَ كَأَنَّهُنَّ بُضْعٌ قَرِيبٌ أَيُشْكُّ عَمَّ أَن يُشَدَّ إِلَيْكُمْ قَمَرٌ قَاطِعٌ فُرْقَانٌ عَلَيْكُمْ كِرْكٌ إِنَّ صَبْحَكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ تَرَى لا يعلم أنه سنوغين كثيراً إن بضان إن تاسبضناً مما كيف تعملون عد سمين أيضاً سنوغن الله دالعني هذا التضمو مطان عد ربي عيسي كرته قف مركا دارقتان وطناء المستعجي وإسئلالينا فاصدوا دخمه المركاتي قلت وإن الله سحضرها بنا وإن دالعني وذلك ملخص المركات مومتان عد حمان تسمين أيضاً سنوغن الله دالعني وذلكم ما لحظ رب أم الله إذن ظنكم الذي وعمله ظنمتم بربكم رب جين عظ أم الله إذن أرداكم رب جين أرداكم ما لحظوا إن هلاقي أرداكم ما لحظوا إن وحدنا كمثم قطين من الخاصرين كوى قصارين إليه وقل شيخي يا مركز سبحانه وحلق إني سنهير كريم أهل المارك فإن يصبروا هذي صبران أهل الماركو فالنار الماركو مثوى مكان نغاشوه مكان نغاشيه صلهم لأهل الماركو صلماه أوهو وحبا مانا يمه سواكو أقيم ليه هببكو ماركو دم مانا ماركو بيبك دم ماما وإن يستعطب ريالي جليد إلي بحيان هذي الدلبان فا يقول <سؤال> انه افضلنا قالت <سؤال> خيجي اي حمانة اي الدروبتي <سؤال> وين يستعتبو اي افضل دار بحيانها بيد البادان فماه من المعتبين اي افضل دار كان لك اقبل اماه خالي جلينان بحيانا اي اي هيوان رالي جريني اللهم نقول اي نقوان والله برا ها يقول انه افضل اماه دارته احلاسك اقبل اوه دارته قال تعالى إله الحرير وقيدنا وحي أقوم بينهم لأعداء الله أي ويالك إله وحي أقوم بين القرآن هو اللحرير صاحب اللحرير أو شياضين فزينوا وحي أقرحيين شياضين لهم أعداد وحي أقرحيين ما بين أيديهم هل تواد وحي كسو من أمر الدنيا أي أقرحيين هو المستقبل كفر قبصوا بيلاهدي وما خلف جلال من جلالك روحك سوى نوء قريهنا اخردي وهو هي اشياء دي تنتيرين بعثي مجرو ابسله سك ده يا دولهنا كفر قصر وحقا وحا كو واجب عليهم اعذاب في امم الامره بحال ان كسويهم اي كلمه كو واجب امرا من قبل ما يجي هرتوت وما باعوا حسوم من الكندي كنديا كميرا وليسي سيغا كميت ا انهم وما باعوا كلمه العذاب واجب كانوا وحي اها بين خاسرين وقصر وقال الذين كيو وح الذين كفروا قالوا بي لا تسمعوا هداي سمينا لهذا القران قران كان والقوم فيه كبوا قمرك لاقنا لعلكم تغلبون لكي تغلبوا ساب وقال نقطان محمد قال تعالى الى وغيري فلن نذيقنه والله وابدنسينا إنه وابدنسينا إنه الذين كو كفروا قالوا لي عذاب عذابكو عذاب شديداً أضاك ولن نجزي يمنهم وكو أضال مرينة إنه الذي عمل نتك ووحناً فلن كانوا أي أهايان يعملون إلي الصمية ذلك قاسل واضال مرينة جزاء اعداء الاه إله العليال كيسا عبالكوده ويه اما مر مر ويه عبالك وهو هاوس إلهي فيها نار تغلي ده حالى اكو سماد دار الخلد وارده درتيده جزاءا عبال ما لين دريدووسناوي اما جزاء اضلمرين ايال اضلمرين بما كانوا بسبب كونهم اهانشد اي اهادين سوكيدان اللوغو اضلمرين يجحدون ايلي ديدان بآياتنا آيات كم وقال اللذينكو يوحي لذين كفروك قالوا بي ربنا يا ربنا ربك انني او ارمان نتوسي اللذين لبضي كحوط او اضلنا نبضي ييين من الذين جني جحاله اي كم يد هين تحت اقدامنا عليهم انهص بان عتك ليس يجن من الاسفل نقوه وصنت بلان قاركم الىه سبحانه وتعالى شيا إن أي لصاخبهم قالوا أين جدك إلههم الكوني يا أرن طاس ما هو سبب انقضاه قف المركب كواد وحق الله عبد يذو حق الرائديده إلهه هو إنا سبحانه وتعالى شياطين على الكافرين تأوزهم أزاج شياطين تأله كبدر Markka ah. kuad oo qku haka u malawa inu hesa u inu ra oo ee ha u aada us ka digur. Hadu ka diguryo eboda kudhairaa wax ka mid a ira ntiisa inuhe. Purtiisa ila inu xata ke leiyo. Shayaadiin inta laqndeyo gu saldoo oo loogaddhibo. ومن يعص ذكر الرحمن نقيه الله الشيطان فهو الله قريب اليه فقط كيتست ذكرك علن او قرانك كيتست شيطانا وقوم بينه اليه واثرا صنع صحيفه سر قلنا هون وَقَيَّضْنَا وَأَرْقَمْتَ بَيْنَهُمُ لِلْأَعْدَاءِ أَعْدَادًا قُرَنَاءَ شِيَادِ اللِّحَافِ شِيَادِ اللِّحَافِ لَفْتُرُفْ وَأَمْرُ نَفَارِقِ أَيَّامُ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَقَيَّضْنَا وَأَرْقَمْتَ بَيْنَهُمُ أَعْدَادًا ما بينه ايدي مرتو وضوحا اهاضي او من امر الدوية عرماه الدوية الدوية لي اي وحي قطو سي المستقبل الى الطهي اي اطول توضع اي او ود اي كب بخيان سيدي اينا اللتي جوه قاري وما خلفهم قدال كوضويحي احانا واقر حيين او من امر الاخرة تا. سيبقر حيين وحيكو يره لا بعث ولا عقاب ولا ثواب صوب الى صبحين الليل تو اقامه تيرو وحا ادونكا لوو سمهيينا دين لوغاما حساب تام دونو اي وقت هاي سغاب خينينن وحن لهوبيد ادنيي الله با يكفرا قبصره ساسه وادغي ميل ان وقت لمه كسو سحبل الله ار غادغي وحق وحق واجيه عليه لا ان جهنم من الشنه والناس اجمعين كو اجيتت في امم امرا بيض وحال اي هادون اي كلمه العدم هي جبتي امراها سوقات خلتك من قبله غار بالقوه كوي النبي محمد بن صلى الله عليه وسلم قالك وريدي امهتك وريو تكاي كواسي كو اياده كلمه العدم ودا وجهته قدرك كل بعد امراها سو من الجن جنك كامله هادين إنهم أما ضحى كلمة العذاب أواجبتي كانوا وحي أهبين خاصين في قصاري التعبكوت بأي وقالوا الذين في وحي ردين كفروا قالوا بي لا تسمعوها المقلبين هم لجيسلينه لهذا القرآن القرآن كان ولقوا فيه كبوقة لعلكم تقلبون لكي تقلبوا سيء أبوكار المقطع الله عليه وسلم القران كان مرق اخرنا بوقه قال بوقه والله امصار لك شيء يبو يميل قال الله كي يريد قال الرسول الكي يريد اسك اعلان قال قال صفد وراه وهي تبو لك يبو سي الله مقلي وحا لاقين مؤمنين ترى صفد وراه ما امره بالقران لاقين واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون امكاس الله يوه جنسنا قران ماك لاقين دغايسكك ترارحيه لأنه إلهي كلام كيسا ويساونا بغيسك ويساونا بغرار إياه إنا تفهمت الله سكوط ديّا قال أضونا واقعيليان وحين أسكوط ديّا إنا لفهمين إلا ها الدين لفهم مرحبكو دي بردور حقنا عداء مركا أدوك وإنا أستغن عدد أعطى كم عطى كم عطى يا عدد قال تعالى إلهو الحويري فلن نضيقن والله هو ببنسينا هو الذين كفروا قرروا بي عذابا عذابا لبسينينا عذابك هو شديد دم أذك ولن نجزي يناهم وكو أذى المرينينا وكو أذى المرينينا أسوأ الذين عملتك ووحهم أنبضا كانوا أيهابين يحملوا غني السمية قارب أعماشي السمية يقول لي تيو أذى المريني أو أه كفره يا شركي قالوا أذى مؤمنين تصاص معهم إلهي الكوة وإنحا رسال مؤمنين تعاه أعنى الشهد يحمن وغاللو طفا أعنى الشهد ونكسران وغالغو أبال مرينة لكن عمل يكي عمل وإنما نوح السمي يهي قال وغالغو أبال مرينة كي أبوح ما حتى وغالغو أبال مرينة إذا وغال ذلك جزهي إذا وغال مرين تأصد جزاء أعداء الله وإلهي العدوية الكيس أبالك وده إن قبك اللوغو أبال مر يوحوا سمي يوحي وغواهما وأبالك أعداء إلهي مؤمنين فإله هو أضاف أعمال بدن أو خمه سنييه و أضافه إلهي كتبدلوا آمار و نار أبل كودي الله هو أرسونا أعداب إلهي في حمار تبي حال يا هابن بار الخلبي غوري واري و حيلهي غوري أي كو وارهو بما كانوا بسبب كونه وعتراجزاءاً أبا المرين أي اللقوه أبا بما كانوا كونه بسبب كونه أهان شبه بالسبب كيف أن اللقوه يجحدونه إلى الديدان أي أخاذين بآياتنا آيات كنا وقالوا الذين في وحي كفروا قالوا بي ربنا يا ربنا ربك ارنا ما تصي الله يجينا لادي فاري لادي او عبد الله من الجيني جيني قال على اي كم اها والانسي انسى قال اي كم اها بهم نجعلهم تحت اقدامنا عليه انه استودك ليكون ايئون نقدان لادي اسكو من الاسفلين هو وصيت برقاركم Blue light to see the things we're sending to a blind children ل Hungry The dagest reluctant being raised around the world aut get the스트 and chiefness Blue light to see thegregious whole and crucified Blue light to see the проверings of his In the last one Larry mentioned that he was trustworthy with one of أن أكثر صارنا نارك كوة كوة حسينتا فأنا كمين مغدينة. لكن هذا هو سحبك كتري ما وحالا قدوم كإن هذا انقبك أهل شرط الحراح حمانت هذا الصعبين أبن تابيري حالا قدوم كتري يا ملي وحالا قدوم تقول الله لكل ضعف ولكن لا تعلمون عدد كترول بالله لأطباعه يا ملي هذا سحبك قال تعالى إلى الحبيب وقالوا قرن... ما ضل قوم بين لهم اعداده الى قراناء سيابد اللهريط قران قراناء سيابد اللهريط صاحبه الا فزينوا وحي قرحين شيابين ت لهم اعداده ما بين ايدي برته وحي كسناده او من امر الدنيا وما خلفهم جلالته وحي كسناده من امر الاخره و أعطى الوحي يكون عليهم أعداد القول كلمة العذاب في أمام أمام ذاكي الحال يهاتف أمام ذاكي قد قررت فنقبله أعدادا كهم أمام ذاكي من الجل يكمده و الإنسي يكمده إنهم أمام ذاكي كلمة العذاب كثيرا كانوا وحي أهاتف خاصة إلى قصار وقال الذين كذلك يكونوا وحيين ذاكفروا وقالوا لا تسمعوها لغاية سمينة لهذا القرآن القرآن كان همقلمنا لا تسمعوها همقلمنا لهذا القرآن القرآن كان ولغوا فيه كبوق مركلاقنا لعلكم تقلبون السعاد وكارم وغطانوا اللي الفهمين فلا نضيقن قال تعالى روح يري فلا نضيقن والله واددنسيرين هوددنسيرين الذين كوا كفروا قالوا بي عذاباً عذاب أيان الدنسيين عذابك شديداً أذك ولا نجزي أمامه عنه كو أضال مرينا هنا كو مرينا هنا أسوأ الذي عمل بك أبوه من ببان كانوا أيهابين يعبلون هنا ايه يصمعي ذلك أضال مرينا تاس جزاء أعداء الله وعذاب يالك إلهي أضال مرينا وح الله وحي صمعي وحك أبوه ما يباني لبو أضال مرينا Annaaru, annaar aval marinti aadada ilahe. Lahaum aadada ilahe vaha usub nabal fiyah, nar tabihele vahalkii kusub nabain. Darul kuldi waris tegulügeide. Jezaan aval marinti, ee lugu aval marinti. Bima kaamubi sababi kovnib ahanšadele seda, tebele lugu aval marinti. Yajadduure, ilai didan, ilai ahadain, bi ayatina, ayat keanna. وقال الذين كلوا وحيرا لان كفروا قالوا اتبعوا هدط طاغره يالكا كفوا اها ربنا يا ربنا ربنا اليوم ارنا نصوص الذين لا بابيكو او اضلالنا ما بابيه من الجن جن غالكم ما هدين يا ولي نجعلهما اين تحت اقدامنا حالا يغستود ليكون اصل راس كوخذو نقدان من الاثري لقوه اصل طبان او مار طبقه من نقدان قال تعالى الى ويري ان الذين ضتق قالوا يرغبنا انغا خارك ايغا معبود كيغا حقا عابدنا مدن الله هو الله ثم استقامو كي بنقد توسناد قول كدس تتنظلوا وحيكوثوا عند الموت وفي القبر وعند البعث عليهم دو شوهوا وحيكوثوا إذا الملائكة والملائك الله تقافوا وحيكوثوا إذا كان الله تقافوا وحبقنا وحيكوثوا في الناس وحبقنا ولا تحزنوا أدوياها كم ربوننا وعرشوا كبشاريسا في الحمد للجنة الله تيشنة الكنتم بذهاك التين الدونك توحدون النادي نحن عندنا مرايكة أولياءكم كوة إلي الله يروح ليرك إلي الله لحيانا في الحياة نرش بحي لذا إلك الناس لحي هنا نرش ادو يا إدوه في الأقيرة آقيرة وإلك الناس لحي ليري هنا ولكم فيها في بصنا بيها في الناس لحالة ولكم وحي إليسونا فيها في الناس في وحي إذا حالك هذا ما تجتهيه أنفسكم نففعلك إنو الله وحي إذا حالك ولكم وحي إليسونا فيها حالك كنا بحي إذا حالك ما تدعونا وحاة بالبطن نزول المرتقات حالة ويهي وحاة بالبطن أيضا من غفورنا لدى اللداء فضان عجيسة كهذه غفور كاسو الرحيم بالمؤمنين والمؤمنين تون محرس بلا إلهي وإنه سبحانه وتعالى يقول شيء يا دريقة كما ذاتك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دين كوطن أي الكوبية وكلمة كامعة دين كوطن أي كوبية ربنا الله اللي ويتا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَتْفَقَامُ دينك وراء انتا يساكو بي حافظك ومحاقق حكى تفسيرك يعددك بي خلاصة بالمعنى هو كُن فصيري فيه و تفسيرك أبو بكر الصديق كُن فصيري إياكي عمر كُن لا لا لا أسوال يسكو دارو كُن فصير إمام البغوح بكر الصديق عن الاستقامة محايل الاستقامة لنا أبو بكر الصديق وقصده مركة ابو بكر مركة اسوه وغيري تشرك بالله الشيء وإلى الهي ابن وحضر الاستقامة وصفة مركة كلمة كنت, كنت واحدة أنيجا خالقه أبو راي إذا كان حق له و الله مكاتري وإذا كانت كنت وصنات هذا هذا هو أرطوه إذ كنت أصينا وكأنه يجب أن warkaagi aad ku hadashay kubad tusay waxa la hada warkaasina ku toosnaa Abu Bakar As-Siddiq maama waxa tirri aniga allah weeyo habigay habin halka waxa loo jeedo al-khaliq wal ilahu al-haq ayy al-ma'bud rabbina luluthi ah al-khaliq al هذا هو العرض اذكر اذكر سينا ورقه ويد بريد كوماترس صافي رمضان اور الخبابنا عمر بن الخطاب نويري الاستقامه ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروق روطان الصحله وحيث الرباب وحيث نويري مرهطات في ان الله خير ربي أب. خارقي ابو Meegood ka hakkahe idabede idab mudanma wa asaga, kadatiri. Wa Allahas abdiadab. O, wa alluhu ku amrosilu ku amri adunuhu gansit. E inti liudu kala tumaab. Wa alluhu kahririne etat. Eh siidab dawa adi, adam leheleha. Siidab Wa inabem bele buon, dawa معناه و اذ دكتونته كلبا ادريس كو وردين معناها ضوعها ان كان حل و الله اي ربي حي الله سدان الله اي ربي و حو ماتر الله اي ربي وحال الله وخورك عمريا لكوه واحد كوهن وحال الله وخورك كارهنيا لكوهن قد الله أمسك سعى سعى لك آخرهن الله بدي أسكت بل حافظت تفسيرك يا سبيل عنك ايهن وعذير الذين قالوا ربنا الله سنسة قاموه وعذيري أخلصوا العمل لله واطدك إلهي عملك وبرحتك أشيرك كم فبادر كم يسعب ده وطفسيرك أبو بكر واعملوا بطاعه الله تعالى فضان الضاعضه لك قد ما على ما شرع على دي. دي الله به وجل او هو امر السماء او هو قريب القهر وتفسير استقام دين طاعما ان تاسفوا صبروا ورادس مركز سوريا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك رسولك الله هل الكلمة إليه وشامعة؟ وقفك هاداً بأي أنا ويدينه كليك أغفرة؟ قال قل آمنت بالله فمستقيم وعطر الله عنه سجاء خالقك، سجاء مالكك، سجاء مدبر كإمام الله معبودك إذا حقه هم عبدان وعصك كذلك كنت أصلاً o intayira allaha mahbudkayga xaqati raado shirku ku suganaan la'aan o aboor allah malikayga mahbudkayga xaqqa hadan amir geys sidoo khilaaf ayaan lagu arqimamaydi si fir kelimad daa sa kuu firaa waa kelimad uu yiri digda dadka in u weydiiyo maro kelimad ugu filama jaamca ah o kelde fudud ala sahala ila wuxu yiri in alladeena dad taqalo ila allahu wa allah maana khalikan ma amur malikan malikiy yudmir kana mamula allahu allah thumma saqanu kadin ma kutu sama bay ku kor al Kona siu Saad Daegi, kona mit Teegi! Kona teeme kaue, kas ehle ag avenues, ehda mind, like me ja aneer, meen saad aast 38 võudu something! Wenn pre инд meain see, teake уд Levine lai üle l abordmas meeldiludiア fun siege, قول يا عبد الرحمن بن زيد بن اصلا ما يري زيد بن اصلا ما يري ان الموت يبشرونهم عند موتي مركه نفث كضحى يغو وسود جاي يغوب وفي قف قبر هنا قفكم امي كواب بشرايني وحين يضحث مركه قبرك لغى سو بخير يغوب بشرايني مركه يصيروا وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع وأنا فيها سيدة حقيقة بقى حقيقة واسعة صدح لقواله ويكسه دقائياً عند الموت وفي القبر وعند البحث صدح لقواله ويكسه دقائياً هكذا نزال ويكسه دقائياً عليه المؤمنين أذكركم هذا الملائكة الملائكة هكذا يكسه دقائياً الله تخافه هعب سانك ha bakin aw oh, ha tabaqi mimma tuqdimu alayhi min amr al-akhirah oh, ah min amr al-akhirah wa hakah rayu uqdirido aqra al ha, ha, -ha, ha absanna ay wa قالوا لي ما لا تحذروا على ما خلفتموه من امر الدويا الدويا واحد واصو تغت كما والولوي الدويا ولب مد واذى انتفاع يماس يكون هرب مثلوا اركادي يابك كما يرو يحرور طالي واصو تغت لبد مد كما والولوي واحد كسو تغت hadaad kaso tagtay walad hadaad kaso tagtay ehel hadaad we had a dude was so tagtay anaga ku ilaalin taasii leey malayika anaga ku wardiyeen ilaahi baa u helsaayo le wardiyeey amarka ku wardiyeen hako walwi wa wa وعرشرو بشاريسة إليه بل كانت تشانكوا بشاريسة التي كانت تشانكوا معها تأتي إلي الله نحن أنك أولياءكم كواهي للحرير إليه صاحباتنا في الحياة نرشد إليه لكي يكون لحرير إليه نرشد إليه وفي العاقرة يكون لحرير إليه وقلب الدجينية وعرشد إليه لحرير إلي الله ملايق المؤمنين تخرين أو لا ويواردية عقبات من باري يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله إلهي وإنه سبحانه وتعالى يقول شيئا ملايق قفت من قوة قررين وكتبوا ويواردية إلهي ويساك السيحي أفقوا كالقابا يقول إنسان لديه وادد واد لولا واد يواردية إلهي ماذا يرقين؟ ها ملايق إلهي بحصة ويواردية إلهي الشياطين تكاواردين يببع الله way in kariyo qadare oo ugu tarqalay ku gu dhaxaan oo leeyahay ala ka wareeg ama kale addu ka النبت مرة كبيرة حياتهم قلبك قد يتشيريه قبرك انتوغوتها لعنى قلبك قد يتشيريه ماركو صابح انتكرتك لعنى قلبك قد يتشيريه وهيلا يقول لكنا يلعى وشمدة كتبه ايقوهم صدق وصلاحاك هلقوا وفي الاقرة وين كل احدهم محنو انك اولياؤكم ساحبانين اللحة رأيها عمي في الحياة نرشي احيالان انا كل احدهم نوى نرشي قدويا ابن وفي الاقرة انا وين كل وَلَكُمًْا اِنِسُّوْنا فيها عندما ي увер بعضك إياكم ما تشتهي أنفسكم لأنك في الشرutilان ستح Informationen وعطوا حسناً كأنه بدونمر و pontًا للمدد فهو incorrectly وَلَكُمْ دِلِعَةٌ شَيْ assَيِي core chain س��ها ك crying وهو ك Run اله و وحيد لها الله إذا كنت أتعلمين أتعلمين أرتدوا إليه نزولاً على تدعونا المحلوبة نزولاً مرتقات حال ويهين حالة ويهينا عدد البطان ما تدعونا واحد البطان نزولاً مرتقات حالة ويهينا عدد البطان مرتقات كانت من غفورة ألدى مئة لا أصدر حق سكاهات قد تشعلكوا قيمينة يوحناها يسته مرتقات أدوصة ميد فهمك أرطان محاكم ملائنه رب العالمين مرتقاته الوسمي اي اوغ تلغري عبدو مديسي عابدي جيري ايبيدو كوسو دبتودو انو قر كرامي اي او يهاو ما مان هاو من من قف دعاء ضدك إلى الله الله وعمل أسدنا سميلي صالحا عمل وناكسا وقال لإنني أنقى من المسلمين كوى الله جانسا أيام كمده هذا ولا تستوي مصنة العسنة استفادة وناكسا ولا سيئة إيمي الضحن ادفع أي ادفع سيئة ارنم طقم دفاع باللهي صفى كدفاعيه يظو احسن وناق بدن فايدا اسلام مركيبه الذي قفكا بينه و بينه عديقه يا اسد بحرين اداوه علاوه القصم عطاي كان هو اصد وريو صاحب اه صاحب كص حنين يلقاها وصيراثا يدردارن كاسللا ما كلم يلو لا وافجيو الى الذين ذكر صبرهم معهن وما يلقاها إلا دو حظ النصيب قفو صاحبه ماهنه نصيب كاسو عظيم ويت وإما ينزغنك هدوك الشقيه من الشيطان الشيطان كعجيس حالاء كأهبين نزق اي نازغون بدوح الشقيه أو اسواسيه فاستعد بالله الله كمغنقل إنه الله هو الصميح ومتمق العليم أحواشاً أقوله إلهي هو سبحانه وتعالى أعماشاً يا صفادة أبدو أنك سغابته هو أنك سنو الشيغية سيئاً وفا إيدي السن فرصات داصة إلهي هو سبحانه ومنحك كيف أحسن كوناك بداً حق حذلك من من تفدع أي دعاً الإبادة أبدو أنك إلا الله الله عابد الله أدعى وفتحي وعمل على سبيل السبيل صالحا عمل ونقسم وقال يرين إنني أنقم المسلمين المسلمين تنك مدهار إلهي سبحانه وتعالى وقلت الشيبي أبدو ماذا قفك ربو ونقسم وقفك ضد إلهي كحرين الله كحرين دمت سبحير ورمت يحسل سبحير ورمت وا هو كنري يا الله ور الله عابد ور الله ضائع وركن شيغيره اسق اكو حرمه قطقما اي وقت وين انت قوله عمرو اسغا ددكه اله كفريه اسغا انه وحو ددكه فريه اوغه هريي او كو دخمه دممان قفخستح ايا سوغريي او سيفلاس لاغه هلو او اسبو انت وراغه كو خالق كفريه وا ع وا سوغريي وعن قرش تكون قاداً أديك وعن وقت وعن الواقع الله دويريه الله يشترك إليك انضطك على الصلاة حيا على الفلاح لي إلهي معنى عدك لأجراء ومهرمك سوبيت شدي والليغاني انضطت حسنا والليغاني دكو هردى يكد الله واقعي صلاة صلحك إليك إلهي معنى عدك لأجراء ومهرمان إليك مشغالي فكاشا سوكر يا بقع ورنا هذا بالان اكميدين مؤادرين اه مؤادرين تذكر ورنا هذا بالاقر ايكميدي لكن وعده اد مختصره وربي ما هن عند ادم اجري هو كان وحورهم من اد فيس يروا هو سبحانه ولا تسوي ما سين ما الحسن صفد وانكسل الحسنه اي الخصله الحسنه صفد برمطه <تصفيق> امانه علم الى الدلقاتك سفه وناكسو سفه وناكسم ولا سيئه يسفرح سفرحو هوا وين عاراده هوا وين خياراده بينطه ظلمي ما مس نوحا صدقك علم الى دلقاتك ايه مصنة واحد دور مقامة بانتا خيانة شاهلية حجودوك مصنة ولا تسوي مصنة الحسنة ولا سيئة الحسنة الخاصلة الحسنة سفادة وناكسر ولا سيئة يمتلكم مصنة إلا لا يسوي الخبيث والضيء مصنة خبيث ايه الضيء إلهي اكفي صبرك ما سمعت شيء وهو قيمك لا يهين وياي الشيطان او الى روح سبحانه ادفع قد دفاع ادفع اسلي اه تمام قفركم خصوصا من يكدف بلا تصفى هي احفر وراكبا اه واقو عليه حي واقو حوار احوار واقود ويها قلوي واقو خيان حقيان هادوه قفقرك وصميه وناك وصميه وناك وصميه اصاجه اه الله ده الله وناك وصميه فإذا السلام مركع الذي قبكي بينك عديق اليه وبينه اصاجه بحدي من حداوته وقصه نعطيه كأنه اصاجه وليه صاحبه صاحبه حميمه وقعد نفسه حدير الآيات مرخو خالت كاغل ارادا كعار سمخمان عبوبة داري ايهات عب احسان, إحسان اسمه ايه احسان كاسو وخمسو تشيريه ايه او خمانتي سكلت ويسو حشان ايه واسوالله ابن ايه قلل دلیسي حقا وصاب دلم ايه عبدالله النحب صلوه ويري آيه ده نصر إله المؤمن طول عمرى امر الله المؤمنين بالصبر عند القطر بركي حلولاقني صبرام اسليا بالصبر عند الغضب بركي حلولاق ان اليس اليا او اي صبره خاصا الى الله عند الجهل قفرك تشهلي ما تقدر اقدر الى الدقات والصنييه واذ عند الاصاعه الامام مركه الوسم بين ذلك عصمهم الله من الشيطان مركه انسان سميع وتجسس الشيطان كإلاله وخضع لهم عدوهم انا الجودي نسوق دوعه كانه مركم جهل و غلاد نقض الذلقات كما سمعت حدين لحمه يسقفي ذاك تي عمر المقضب و بي تري قف قال تعالى يا اخوي وما يلقا صف هذا وحده الخصلة الحسا صفه وراكسه اه قت رمانكم بسميه وغاكو سميت وعليه ابو ارك هذا ارك مركاس ربي وما يلقا صفاس اما وصينا ضربارا كسر وصيرا سلامة كل ميلا لا وافجيو الى الذين ضطكما هن صبروا صبرت الصابرين تع ام بارتاس قدميكرا وما جراها وصياد اسلهي نو تردار ما لا كل ميلا لا وافجيو الا ذو حظ ما هن نصيبك عدين وي قف لا ياتي سنصيب وين كله الى الهي وصيرا qof ku dhameeyay wana qosmay macaan shaydan qoraa ahrin paswaqad ka galana oo say rebtay oo aarso oo ku riixaa marka labada iskaalmaysan labadaas qofkan ka kalif macno michi aad arintaas samay ah nafi الشيطان الذي يسمعه هو سارة سنة مدخمك وقفك غمان تكو سميه هو هو عفل قفك قرابابا هايكو قولي خليل قفك كو قلده هو هو عفل، هو دوقات سميه قفك وحويا كو خياني حقياني فهذا سميه كرا قف نفتي سجيهات رسميه لك إلى يبتي وين كله إلى وحلو الشيخ سبحانه وتعالى مالك آخرين تام حلوه لك ارن ترى ما صيب وين وقف الا وافج لكن هذا وين له او شيطان او نفث كل قائل الى عارفه الى وعي سبحانه من الشيطان شيطانك حديث حالك على كاله مزق نازب وامن طلاق المثل الفاعل نازقا للركد بس جوه حتى ليراه واو فقره qoq guddu ah oo ana far qadib la tirkeedaa saas me guddu si xowo in aad لا way ka isku ruubeyay iyo waxa iska daawadaan karo qaafta isku googoynaya isku ruubeyay in mid looga taqalusan xada kala jidifaynaa iyo wax min faamaaya oo وإما ينزغنك فذوك شقيا هذوك وسواس يريك ما معنى هذوك وسواس من الشيطان الشيطان تعدي صحارئك هذا الناس قوم شقين هذوك شقيا فاستعذ مران قلبي من الله انه الله السميع والمتقلب اقواس يا Al-Aliwa al Balan o Klutara ana wa kuatbal. Hafikum sela u Sura to la Arafana e Udara Walkana Markay Kusu ish wa epaha. Dakka Buranke marka ayu ماركاي كو قولميان صباح ذلقات اياد يوت احصامو سمي رساسا يودوي وا تاريخ اووونس ساخوي شيطان حتكو قولميو او كيميا قفان كو اكرى الله ما قال حق حق الله لكن هابا في ا كيم فيري <تصفيق> شياطين في <تصفيق> حاله ويري فاستعد بالله على كمان وسواس في حب اما سيدنا مركبون قد خلوه كار وا ايجف هذ في مين مكافا سنتيابه او قالا او تاقو خيرا ورياما ماقليدان نين كاس او تاقو را حدو غار او ورب دا نين كورادو ما بي هيدو ما بي والله هرمار حديك بوقر يهينا بوقر في عو بو لكن الشيطان هذا هو حصير قصارك وصلنا الشيطان إليه على رمال الله القرآن كالدريق يسوينا فعلا يضروا وإليه أولا ما أعطى إياه الجن وحضورنا قال تعالى إله وحيه ومن قفت إلى أعسانك وكوهي أكبرًا قولًا حتى هذا الكه من من قفتها أي دعال إلى أنت أضوماً يقول يرى الله الله إله كريه حبيله إله كريه عبديحه إلهي رسول كيس عبديحه او عمير الكورة اقميه السميية اصدقنا صالحاً عن الوناقشن او قال يلي انني عمير المسلمين قوي جاي اوه جانساً ايان كميلا هذا ولا تسوي الحسنة الرمت وناقشن ولا السيئة يا الرمتق المصر ما. ادفع كل دفاع السيئة حمان تطفقه السميية باللطي سفاجه الدفاعي ايضا احسره وناقبضا فَإِذَا إِصْرَى who shall make Mark بينك و بينه على إلغال سغس Studies وقو strikes ont كُلُّ好的 stere reconcile كَأنه linم ورئ صاحبك حميم ك lace وقلب وسم مثل جث لحسبalan كسر يُلقى oppositebacks والะحن ما أنه самые خطعات ففلس عين إلا إلا الذين تذكرون ماهانه صطعوا وما يرقاه الوصيه السلامكم يو الا بحظن مصيركم وصاحب امه نصيبكم حزين وي واما ينزل انك هبوك شقيه يوم الشيطان الشيطان كحديث ساحر كهاضي نزغ النازغ مدوح شقيه وحواس ياس الله هو السميع ومتق قلبان العليم والاقار قال تعالى إلى وحيري ومن الله ومن آياته إلهي آياتي سأيوك مدع هذه الدالة على قطرة آياتك آيات الصية إلهي الوديس ومن آياته إلهي آياتك سأيوك مدع هذه الليل هذه والنهار المالك والشمس قرحضي والقمر الضيحة لكن لا تستو دو هوسوجو هوسوجو الدينيره يشمسق الرحله وعلى القمر الضيح وقسدو هوسوجو الله الذي يوسجو خلقهن مدكرات باس ابوري ان كنت بداتنيه الله كير يستعبد دورا يعبوده فين استكبروا هتل شوي سيان غالظ وايسكو ويسيان عن إفراد العباده لكم الله اذا ذاك الله كليه الا فلدين ما لا عند ربك ربك اجتي سو كنما يد يسقوا ونو تسبيح الله بالليل habenka yawna hari malika والعالم يتسمح صدام ما يقول لا يسئمون حيثن كدارين ام ضاعته ومن ايات الله عامده اوديسه تسايا اي كمئه احدى amma kaadega taral arba mulki na barkaydo haashiqatan ala itamti qalalan faida inzalna kan ku sootajino alaya arlaga korkeega almaa abiyo ihtesatu ataqdaqaqi warabat wa nasurayda huwa barar inna lli innahu allah على كل شيء وهو البابا تقديره وميتكا وقري دبادان إلهي وإلى سبحانه وتعالى ونغوبرر جنيا اوديسا وينن كبادان اي واخل ميه ايسن جيرين تاس او كيريده ان اوصاب به كروبات كبنتاي تاس او كيريده ان كل ديس لا عبودو ومن آياته على مضاها إلهي أود ستصيح أيكم دهار ومن آياته على مضاها إلهي كمدهار على مضاها الدالة على قدرته يأود على تصيح الليل هبينك كمدهار هبينك المقدم السعر الله أبوه والنهار مالك كمدهار أيفتيم كيس والشمس والقمر الضيحه كما رهابك والنعف بريه حارينك يا مالك قرحا يا ضيحه ووحا نادامت بلادك ادوك كنت كنا كديسيه كن واو ين حارين يا مال المركله لو قرح له له مكاسه لغرت مالين مكاسه لغرت اسبوع يتضرات مكاسه لثمان بن مكاسه سنه لثمان ادومه waa ma laa lugu kale creistadeenka lugu kale qaata waa lugu ballama daaqa iyo ciidaadadka lugu yaqaan waa waxa nabaanka diin iyo adduunba ay ku socdaan lugu garta waqtigooda hadaba laakiin وَمِنْ يات الله علىمررح وديستسي أييك من بينليك يورها الراررك ووشمس ق الررح يوللقمر الضحة لا تتس للشمس الرحة وورال القمر لديحنا وس تود منين واستدوس تود للله الله عن افراد العباده له الله حسب عباده الله خلييره جوابك انت شرط لها المحذوفه فدعهم وشأنهم ايجا يعرف طيب دورتي الاسود وهي كالهانين له اله واحد لما ويريه فاين استبروا دا اسكو وينسيان عن افراد العباده له ان الله ايده الله خلييره وشأنهم ايجا iyo wax ay arintay doorteen isku deer waxay ka helaan ilay ilayika adduu ma'a ila ma yarana ya ma'a ila fil ladina mala'ikata inda rabbika rabb ya anti su ku sugnatay yusabbihuna wa utasbihu ladahu allah bilayli habanki yawmahari marinki wal hal ay u tasbih fast we iy di fi ila madra goliya ayada asmarku qofku soo gaara qaariga ana salaada ku jiray ama ku jiray hatta xadiiqo khutbada akhina halka asmarku soo gaaro iru sujuuda sunnaa atir weena ku soo aroray marka soo uu la yiraah sujuudaalla anray wa sujuuday waan dibaaney chanuleeyay aniga ni sujuudaalla anray waad diiday naaran leeyahay ee sibay ku daacdo marka ajir way hey ku suqay wa ايضا اخي، باهي اي کم مقتو، خشوع و اصدلنت، نوك عارتا باهي اي کم مقتو، خارق يا برغو باهين، تاسد فا اخيه، فايدا انزلنا مر کن کن سوى تشنة عليها ارلا نکر كهده علما اقبيو، اخبا کن کن سوى شبنو، احتزت و تقنقاقلو، ورابط ورسوري وصوب دي، كرم قرار ارخانا، markaas aan jiray markaas aad meel ka soo geed ka soo baxay ka wareegay wa raabad we furay awaa wa qol soo taay in tafaqatay we furay in la leeyo cali akhyaaha arlada nooleeyay laguu dhin mootakuu bin tawamta mooleena allah hun kaas bin tay nooleeyay ilahi allah saaso ايو كبره رجيادك كو بادك بنتين الله صونولين انه الله قدير وامد على كل شيء وحوالبر الله سبحانه وتعالى الله صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد